في صميم من ياتي الى وتأتي ثلاثهم دليل اخراق من وهم يهدي تاتي من ومن قاتل ايرا في فساد الشرع فوله الشركه فمن يودعان من الدين اي جن في ولا دي ذلك ليس وخوف وخوف العدو قال محمد صلى الله تعالى وهي ان من الايمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب قال الناس ان ذكر الايمان مع I got it. قال ان كانوا مخيمين لن نجم الشرف وحصلان ربائية وفقانين من عنا رئيس فرقنا وكذلك في المرد الان حلال الان المسيس جمع الى السبخ عجبين الله ورقاء وفي المرد الان شرق ورحبه فعلم ان قولة يلماذ الحبيل و لاحظ thrse و تسلو احمش ركاولة من الوحيل و تكلي و جلوا يتدعون من مشبه الناس و ي сказалو الحبيلィ الآناخر بعد عمره أخر و دائما ي уровن العلام في الوحيلم و بعد من سلم المحدب. عندما تأتي بجماعة يعني تصل بهم وقت عصية. يكون هذا متعة. من هذا تمشي لهم. وتأتي اللهم الله من من الله الله الله صل على النبي صلى الله عليه وسلم وعمن أحب من النبي صلى الله عليه من النبي الله من النبي صلى الله من الله الله عليه قالوا ان الطائفة الشامي تمو في مكانه تم بعد شلام الإنمام جايش الطائفة في مكانه بعد الإمام لأن في من المشي. اللمعان الخارجي وانا صراحه ماشي في شويه خوف على في على شد الخط مع العمال ويخدموا الصلاة إن مع ومثم المقلم للإدخاء من تجيد جيد بيني löحد91 كل بي واحد فانت تعمل ничего حسنا فهو رفبك تسمى آذان وُخدان ممين و لأي الى اي جهه إلي بعنا بعنا من أمة إذا أجلسوا كما شفته ولا وشاعب تاخيرها حتى يخليه إلا إلا من ولا لا كانوا عذابا قال لا تجلس، مراد يجلس على بارك لي، أنا من هذا الجلاد محمد تقدم من الحديث في قال ما Chcę właśnie mówić, اخي انا شيخ السلام بقولك ويالا قال ولو رأى الخواب التدامين كان ايه انجاز السلاة الايمان الخاص لانهم انتبعوا بالايمان او اضح سبب في تابعون من, من الايمان ويالاك ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE ZAPONE po i الصلاة في الجبل بعد اليمين في <تصفيق> في مع الله up from my back. Wielu z nich nie ma. Wielu z nie ma.